أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دارك دار السلام تبارك ربنا بالسلام وتعليد لك الحمد يأذى الجلال والإكرام Subhânak ma abetnâk hakkı ya mağbûd Subhânak ma arafnâk hakkı ya ma'ruf Alhamdulillahî al-tawfik ve asta'firullah al-taqṣir. Aşhedu la ilâhe illa Allah, la lā shirkalá. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا إله إلا الله له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله صاحب الوحدانية القديمية الأزلية الأبدية لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما عضيت ولا معدي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا هادي لمن أضلل وَلَا ولا لِمَنْ لمن هديت ولا مبدل لما حكمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء Vahyesiniyle alim. ve dinini. Bismillahi ala ve malini. Bismillahi ala maqtani Rabbim. Allahu ve la اللهم أعوذ وجل مما أخاف وأحذر عز جا وكمل ثنا كم تقصد أسماك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ve min şerri kulli cebberin anind Ve min şerri kulli şeytanin merind Inna veli ya Allahu Lethin azal ve hu yetvelle فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُمْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الكريم سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداً وترا رباً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً يا من لا يشغله سمع عن سمع ويا من لا تختلف عليه اللسان اذقنا ضر دعفك وحنا ومن تمع في رحمتك اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 وَلَا يُحِيطُونَ بشيء من علمه إلا بما شَمَهَا وَسِعَ الكُرُسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضُ وَلَا يَرُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ العظيم. لا تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لأنفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم الظلمات للنور، والذين كفروا إلية هم يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله. ما في السماوات وما في الارض واين تمدون ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله هو على كل شيء قدير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 وقالوا سمعنا ما ضعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا مزعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا ربنا ولا تحمل علينا إسرى كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عناه واغفر لناه ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهم لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا غيب فيه إن الله لا يخلف الميعاد Allelūh. Al-Lāzin yiqūlūna Rabbana, innā amanna, faqfirlana thunubana, waqina aẓhabana. bil شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 تولج الليل في النهار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل ظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم غضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ويعلم مَا تَكْسِبُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنا جعلنا في أعلاقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يقصرون وَسَمَاءٌ عَلَيْهِمْ أَمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام المبيئين واضرب لهم مثلا أصحابا غنيا إذ جاه المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا مثالث فقالوا, فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا مشروا مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم ان إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا اننا تضيرنا بكم لين لم تنته لنا رجمناكم ولا يمن سننكم منا عذاب الايم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلكم أجرا 118. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون 119. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بدر لا توني عني شفاعتهم, شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني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 وَمَا أَنزَلَ عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُزُوٌّ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا نُزِلِيهِ إِن كَانَتِ الَّصِيَحَةُ وَعْيَةً فَإِذَا هُمْ خَالِدُونَ يَا حَسْرَةٌ عَلَى مَا يَأْتِيهِمْ الرسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يرَم كم أهلنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لما جميع لدينا محضرون وامت لهم الأرض أحيينا وأخرجنا منها حَبًّا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم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 نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك الرجع القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا عملنا ثريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وَإِنَّ شَأْ نُورِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا لِلَا حِيمٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ يَدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفّوا للذين آمنوا أن ضع من لو يشاء الله وضع إن أنتم إلا في ظلال ويقولون متى هذا الوعد إذ كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة وعية تأخذهم وهم يخصبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِئُونَ قَالُوا يَا مَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَدُونَ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 هم أزواجهم في ظلال على الأرايق متكئون لهم فيها فكهة ولهم ما يدعون سلام قلما من ربي الرحيم وامتاز اليوم أن يهين أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمًا أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ وَأَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِئٍ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِمِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِنُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ إِصْلَوْا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْبَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا وَأَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لضمسنا على أعينهم فاستبغوا الصراط فأنا البصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولا يرجعون وَمَنْ أَمْرُهُمْ إِلَّا فِي الْخِصَامِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ فَلَا يَشْكُرُونَ فاتخذوا من رجون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جلد محضرون فلا يحزنك قول إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون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 قُلْ يُحِيَ الَّذِينَ أَنشَأَ أَبَدَ مَرَّةٌ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَارِ النَّعَلَ فَإِذَا أَنتُمْ مِنْهُ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 يده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ولا تدعم الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين فأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المذرين وتولى عنهم حتى حين فابصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا الله إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُو اللَّهَ فَهَنَّ سَهُمْ أَنفُسَهُمْ وَلَا يَكُونُوا فَاسِقُونَ لَا يَسْتَمِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أصحاب الجنة هم الفائزون لم أنزل هذا القرآن على جبلٍ رأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا اله الا هو عالم العيوب والشهادات وهو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 إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وإن يكاد الذين كفروا ليزدقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم بسم الله الرحمن الرحيم والليل ذا يغشى والنهار ذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُنِي عَنُهُ مَانُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَا وَإِنَّ لَنَا لَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَنْ يَحْدِنْ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَاءٍ إلَّا بَتِغَاءٍ وَجِهْ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَا سَوْفَ يَرْضَى بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالطُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَأَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا ظَلَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدِكَ يَتِيمًا فَأَوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَمَنْ جَئْتَ إِلَّا فَارْنَا فَمَا الْيَتِيمَ فَلَنْ تَقْهَم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَنْ تَنْهَم وَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللَّهُ أَنْكَبًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 ثم رددناه أسفل سافلين إِلَّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين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 فيها كتب قيمة وما تفرغ الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروه إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جنة خالدين فيها أولئك هم شر البنيا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا هَادِئٌ كُمْ خَيْرُ الْبَنِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِيدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْنِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَارِ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوه عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، لأن ربك أحالها، يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى اللهُ عَظِيمٌ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فصلِّ لربِّكَ بنحْرٍ إن شَانِيكَ هُم الْأَبْتَارُ اللَّهُ أكْبَرْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ve la a ma ve la na ma ve la ma kum din kum ve l Allah erkben bismillahi İfade nefsü Allah ve al ve râyten seyed oğrulun fi dini Allahı efâjan, Allahu بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا بلهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطاب Fi جدّها حبل مما سند. Allah أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قلوا الله أحد. Allah الصمد. لم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر آسق نذا مقام ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذين يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله اكبر مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالب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 الحمد لله الذي أحياني بعدما ماتني ورد إلي روحي وإليه النشور الحمد لله الذي نور قلبي بنور الهدى وجعلني من المؤمنين ولم يجعلني من الطالين الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهاير مبصرًا برحمة خلقًا جديدًا وملكا كبيرا ونحن إليه صائرون الحمد لله الذي أكرمني بالسنة والجماعة ولم يجعلني من أهل الهوى والبذع الحمد لله الذي ستر على أورتي. الحمد لله الذي لم يجعل رزقي في يد غيره الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أصبحت وأصبح الملك لله والحمد لله والعزمة لله والكبريان لله والقدرة لله والجبروت لله والسلطان لله الواحد القهار به أصبحت وبه أمسيت وبه أحيا وبه أمر وإليه البعث والنشور رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا وبالكعبة قبلة وبالصلاة فريضة وبالقرآن إماما وبالصديق والفاروق وفي النورين والمرتضى والحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أئمة وبحلال الله تعالى حلالا وبحرام الله تعالى حراما وبالجنة ثواباً و بالنار قاباً مرحباً مرحباً بالصباح الجديد و باليوم السعيد حافظين الشاهدين هياكم الله تعالى اكتبا في غرة يومنا هذا في أول صحيفتنا أشهد أن لا إله إلا الله فأشهد أن محمداً عبده ورسوله على هذه شهادة نحياه وعليها نموت وعليها نبعث غداً Velin kulli hemmin ve amin maşallah Velin kulli ya'metin elhamdülillah Velin kulli rahâin eşşükrülillah Velin kulli ocbetin subhanallah VELİ KULLİ ZEMBİN ESTAĞFIRULLAH VELİ KULLİ TİQİN HASBİALLAH VELİ KULLİ MUSİBENTİN İNNALLAHİ VE İNNA İLEYHİ RÂCİÛN VELİ KULLİ KADÂİN VE KADERİN ولكل ضاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوالله الذي لا اله الا الله عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم فوالله الذي العزيز الجبار المتكبر الخالق البانئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباصد الخافض الرامد المعيز المذيل السميع البصير الحكم العذر اللطيف الخبير الحليم العظيم الوفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيد الحسيب الجليل الكريم الرقيم المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيد القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المال المتعالي البر التواب الملعن المنتقم الْعَفُوُّ الرَّؤُوفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْعَنِيُّ الْمُنْهِي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو مولانا وإليه المصير نعم المولى ونعم النصير قفرانك ربنا وإليك المصير لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وعز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك وصفاتك يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته اللهم بحرمة هذه الساعة المرجوة وبحرمة هذه الأسماء الحسنى وبشرفها وكرامتها وداعيها ومعارضها اللهم اجعل لي صباحا صالحا ميمونا مباركا لا حازيا ولا قادحا اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا فأوصده فلاحا واخره نجاحا اللهم إن هذا خلق جديد فافتح علي بطاعتك واختمه لي بمغفرتك ورضوانك وارزقني فيه حسنة تتقبلها مني وتزكيها وتضعفها لي وما عملت فيه من سيئة فاغفرها لي إنك أنت الغفور الرحيم الودود الكريم اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكرأ ولا أملك نفع ما أرجو فأصبح الأمر بيدي غيري وأصبحت مرتهنا بعملي ولا فقير أفقر مني اللهم لا تشمت بي ولا تسؤبي صديقي ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا تسلط علي من لا يرحمني اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعقني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Allahümme inni as'alka imanan yubashir qalbim ve yagina sadiqan hatta alamu anna hu lan yusibani illa ma katabtahuni faaradini bima gasmtahuni اللهم إني أسألك بأنك سبوح قدوس يسبح لك سواق الليل وطوع النهار وشعاع الشمس ونور القمر ودوي الماء وحفيف الشجر ونجوم السماء وتراب الأرض وَسُخُورُ الْجِبَالِ وَالْمَالُ الْقِفَارِ وَأَنْوَاجُ الْبِحَارِ وَدَوَابُّ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَأَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ صَمَدٌ فَرْضٌ فِي السَّمَاءِ عِزُّكَ وَفِي الْأَرْضِ قَطَاعُ وعلى العرش جلالك وفي الجنة رحمتك وفي جهنم عثابك والملائكة جنودك يسبحونك ويحمدونك الليل والنهار لا يفترون وأسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام وأسألك بأسمائك الحسنى وآلائك العليا وبرهانك الأصيم وبحجتك البالغة وبكلماتك التامة أن تصرف عني شر ما أخضر من الأذى وشر ما أخاف وأحذر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان فانق الحب والنماء أعوذ بك من شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم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 وأسألك علماً نافعاً وأسألك عملاً صالحاً وأسألك يقيناً صادقاً وأسألك ديناً قيماً وأسألك العافية من كل بلية وأسألك تمام العافية وأسألك دوام العافية فاسألك الشكر على العافية اللهم إني أسألك الغنى والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم يا عالم السر والخفيات رفي عند رجات ذالعرش Tulqir ruh min amrik ana man teshau min ibadink affir adzam ويا راحم المذنبين ويا مضيل عثرات العاثرين ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم مجمعين فاجعلني مع الأحياء المرزوقين الذين نعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء, والشهداء والصالحين اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معين يا رحيم يا ودود أغلني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن مرسيتك وبفضلك عن من سواك اللهم يرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ويرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تكلي إلى نفسي ولا إلى أهواء نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عم ولا قل من ذلك كن لي وليا وحافظا وناصرا وعونا ومعينا اللهم اغفر لي ولآباهي وأمري مهاتي ولإخواني وعشيرتي ولأقربائي وحبائي ولأستاذي وشيخي ولمن وصاني بالدعاء الخير ولمن علمني حق الدعاء ولمن يرجو بركة دعائي من الأحياء والأنبات bir rahmetike ya subhanu ya sultan ve ya men lem yelid ve lem yulad ve lem yekullehu kufu ban ahad bir rahmetike ya erhamer rahimin Allahumma salli ala sayyidina ve nebiyina ve habibina Muhammed bi'ali kulli manum min lekave ala alihi ve sahbihi ve salli اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل ضاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما سنعت أبؤ لك بنعمتك علي وأبؤ بذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت جل ربي وقدام عز ربي والله غفور لمن صبر ولذكر الله أكبر نعمل حافظ الله نعمل قادر الله فقدرنا في نعمل قادرون اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكار اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأن أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إنك أنت علام الغيوب أستغفر الله العظيم أستغفر الله من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ أو سرا أو علانيا واتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أعط بكل شيء علما فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمة Elhamdülillahi rabbil alemin. Vakti şerif hayrola, hayırlar feth ola, şerler defola, ola, niyazımız dergah-ı izzette makbul ola. Allahu azim şan zatının nuruyla kalplerimizi nur ve mutahhar kıla, kulübü âşıkan küşâde ola. Demler, safalar ziyade ola Demi Hazreti Mevlana Sırr-ı tebrizi Keremi Hazreti i̇mam Ali Ve şefaati Muhammed'inin nebi-i rümmi Rahmeten lille alemin Hu diyelim Hu Esselamu Aleyküm Allahü Selam, ve barakatuhu. Allahumarham ve tahnnen, ala ve senedi ve muatdi ve mekanin ruhü min ve zahireti yemi ve gadi. Muhammed, Hak ve Allah bı sırhi وعلى آبائه وأمهاته وأجداده وأولاده وخلفائه وفقرائه وأحبائه إلى يوم الحشر والقرار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل لي نوراً في قلبي ونورا في قبري ونورا بين يدي ونورا من خلفي وَنُورًا عَنْ يَمِينِي وَنُورًا عَنْ شِمَالِي وَنُورًا مِنْ فَوْقِي وَنُورًا مِنْ تَحْتِي وَنُورًا فِي سَمْعِي وَنُورًا فِي بَصَرِي وَنُورًا فِي شَعْرِي وَنُورًا فِي بَشَرِي وَنُورًا فِي لَحْمِي وَنُورًا فِي دَمِي وَنُورًا فِي عِظَامِي اللَّهُمَّ عَظِّمْ لِي نُورًا وَاجْعَلْنِي نُورًا اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا واعظم لي نورا